وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حداب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم